اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم وال كتاب المبين ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون واننه فَصَحْنًا كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكُنَّا أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ النَّبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِينَ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَىٰ أَنبَتَ بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً نَّيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ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 افتخذا مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين واذا بشرحده بما ضرب للرحمن مثلا ضن وجوههم مسودا وهو كضين او من نشأ في الخيه وهو في الخصام غير مبين وجعل لهم ملائكة الذين هم عباد الرحمن نشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه ما سيكون بل قالوا اننا وجدنا اباءنا على امه وإنا على امه واننا على اثاره مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه Oh, no! قومه انني برا انني برا ان تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدي واجعلها النبيين ولن جاءهم الحق قالوا هذا سحر واننا وان النبي ميكفرون وقالوا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَهُوَ قَضَاءٌ بعض دَرَجَاتٍ يَتَّخِذُ بَعْضٌ بَعْضًا سُخْرِيَةً وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ سُمَّتْ وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وائز اخره فاء وان كل ذلك لم متاع الحياه الدنيا والاخره عند رزق كريم التقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيضه شيطانا فهو له قرين وان لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَا لنفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون افلن تسمع الصم او تهدي العم او تهدي العميا ومن كان في ضلال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 وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِرِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ 111. رسول رب العالمين 112. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم, إذا هم منها يضحكون 113. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون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 قومي اليس لي ملك مصر وهذه الانهار وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ان انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء قَتَرْنِي فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَطَاعُونَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا نَسُوا انْسَفْنَا عَنْهُمْ تَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ لئن إذا قولك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه وإله عبدنا أنعنا عليه وجعلناه مثلا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إِشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً إِن كُنْتَ فِي الْأَرْضِ يَخْنُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِيمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ لِكِنْ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّبُّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الَّذِينَ سَتَأْتِي يَوْمًا بَغْتَةً أَتَأْتِي يَوْمًا بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ الْأَخِيرُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ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 وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة مما تأكلون إن المجرمين في عندهم داروا عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال انكم ماكثون لقد جئناكم ولكن اكثركم يلحق كاره ان المجرمين في عذاب جحمن خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين لينا رب قال إنكم ماكذون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن اسْمَعُوا سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلْ رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُل إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَدَرُّهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ فَدَرُّهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ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 خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَنَافَكُونَ وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ